إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَلَا تَخُدُّ غَيْثَ سَمَاءٍ مِنْ, من أَكْنَامِهَا وَلَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تضع إلا ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد ويوم يناديهم أين شركائي وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَغَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصَ وَغَنُّوا مَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَأُوسٌ قَنُوطٌ لَا يَسْأَلُ إِلَّا دُعَاءَ الْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَأُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ وَلَكِنَّ أَذْكُنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا غَضِبَ مَرَّةَ لَكِنْ لِيَكُونَ هَذَا لَا لي يَقُولَنَّ هَذَا لَا يَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَبُ النَّسَاعَ قَائِمَةً وَلَإِنْ جِئْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لا يقولن ما آذاني وغاؤهم ساعة قوم انتم ولئن شئت الى ربي ان لي يرد اول الفتنا فلننب ان الذين كفروا بما عمل ولنذيقنهم من عذاب غليظ الا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا عَمِلُوا وَرَوِيقًا نَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْغَلِيمَ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَى جَانِبَهُ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وإذا لَّهُ الشَّرُّ فَدُعَاءُ عَادٍ عَرِي قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَن أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِن عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كفرتم به من أضل ممن مَن هُوَ فِي شِقَاقٍ دَعِير سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاتِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي أَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ من لِقَاءِ رَبِّهِمْ ألا إنه بكل شيء محيط ألا إنه بكل شيء